لومَا تَأتِن بِالملائكَةِ إن كتَ مِن الصَّادقين مَانُ نَزّلُ الْ الملائكَةَ إِللاا بِالحَِّ وَماَا كان إذ مُظَرين إ نَحن نَزَّلنَ الذِكرَ وَإِا لَ لَحافِذون وَلَ قَدَ أَسَلناامِ قبلَكَ فيِي شع الأولين.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 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَاقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ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 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بقازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا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 ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم ان في ذلك لايه للمؤمنين وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لا بايمان مبين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 الذيين يجعلونَ مَ اللهَّهِ إلَه آ آخر فَسَو فَ يَعلمُون وَلَقدَدْنَ علملَمُ أنك يَضيقُ صَدركَ بِمَا يَقولُون فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ وَكُم مِن الساجين وَعبُد رَّكَ حتىَ يَأتكَ الَقين